يعني انظروا لها الاتفاق العالمي بالنسبة للسر أن لا يقوم للإسلام قائمة بالنسبة للمسلمين أن لا يقوم لهم حق وأن تبقى دولة الإسلام. وكل الإنقلابات والتغييرات في المنطقة كلها جاءت من أجل. وأي انخلاب أي مكان يرون فيه فحركاً إسلامياً أو حركة إسلامية قوية لابد أن يعمل انخلاباً عسكرياً من أجل ضرب الحركة الإسلامية ومنع وصوله الحركة الإسلامية إلى يقول سيد كتب قلت لا أحب لك وكنت مبعوثاً من وزارة المعارف إلى أمريكا وفي الثالث عشر من فبراير يعني صبيحة قتل البنى قتل المساعن البنى الصبح كنت في المستشف فرأيت معالم زين ورقف وما إلى ذلك فسألت ممرضاً في المستشف ما هذا العيد الذي تحتفلون به؟ قال اليوم قتل عدو النصرانية في تجارب اليوم قتل حسن الزين في أمريكا يحتفلون بقتله قال هذه كلمة الجسم المفتر قال هذه الحادثة مع حادثة ثانية كانت المخاطرات الأمريكية والإنجليزية وأنا في أمريكا كانت تتسابق لتتصيد الشباب العرب وأنا من الشباب المعروفين تكاتب معروف صيد ثمين له فدعاني مدير للإستفارات البريطانية للسفارة البريطانية في أمريكا إلى عشر قال فذهبت إلى أمريكا. قال مما اثقلني ان اولاده كلهم اقناء من اقناء ابو عمر احمد وما ولده الشيء الثاني وتطلعني عربيه بتطلاق كانت في مصر تماما مثل الان اللي بيشتغلوا في السفاره الامريكيه في اسلام اباد في في بشاكه القضيه كان من اعضاء السفاره في كابول الامريكيه لمده طويله يتكلمون التاريخيه والبشوت احسن من ابنائه ف قال وجدت عنده كتاب العداله الاجتماعيه طبع العداله الاجتماعيه بنظر لم يكن الى امريكا الا نصر واحد علي عبد أخي محمد لأنه هو الذي يطبع الكتاب أرسل لي نسخة إلى أمريكا قال وجدت نسخة ثانية عند مدير الاستقرارات البريطة وبدأ يترجم قال وفتحنا الكلام عنه ثم قال مدير الاستقرار قال أقوى مرشح لوراثة الحكم الملكي الذي سينهار الشيوعيون الإقان المسلمون والإقان المسلمون هو أطول أطول مرشعين وهذه ستكون مصيبة على مستوى على العالم العربي لأنهم سيحرمون العالم العربي كله من الاستفادة المسهدى ونحن نهيب بأمثالك ككاتب أن يحول بين هؤلاء وبين هؤلاء حتى لا تعود إلى عهدتها سيد تلك الحادثة وهذه الحادثة وأنا في بيت مدير الاستخبارات البريطاني قررت أن أدخل لإخوان حرب على الحركات الإسلامية لماذا؟ الآن الحرب القائمة على الشباب الذين شباب الجهد لماذا؟ هو من الوصول للحرب محاكمة للحركات في كل مكان اعتقار راشد الغنوشي وكل أبناء الحركة الإسلامية بدون, بدون اي جريرة، بدون سبب المديد، المديد تحدثنا تتخلق العلماء وتعليقهم على الأحوال عبدالقادر أولي ونحمد فرغالي في الطلاة من هؤلاء؟ هؤلاء اقادت في كل محمد فرغلي, محمد فرغلي هو مندوب المسهد مندوب من البنى في الثلاثين المسهدين عن كثير من الدخول في الثلاثين لماذا سؤال حضرت حرب فراثين ان كان الجواب نعم اما اعدام او اشغال شاق مال ليه؟ ممنوع ممنوع ان يستعمل المسلمون الثلاثين وممنوع أن يكون هناك جماعات إسلامية فكيف إذا كانت الجماعات الإسلامية حملت السلاح؟ ولذلك الآن نحن أمام حضورنا منذ سنوات وهم يحاولون أن يجب سنبس فوجدوا أن ثلاثة يمكن أن يجارب وأربع هؤلاء رافضون أن يتعاملوا معهم سياس رباني خالد حكمتها رب العضو بالعالمي عليها البي بي سي فوز امريكا فحف امريكا الآن يعني وانا كنت في أمريكا كل يوم ي... أو ما يمر أسبوع إلا ينظر المكان يعرض بحكم الشارع ويهاجب إذا أراد لأي واحد أن يتكلم من الغرف تكون هنالك أربع فندي يعني أصوليين متذنتين لكن أشدهم تذنتهم هو واحد منه ليه؟ لأن حكمة ياري على البناء أنه حزب إسلامي منظم فيه معظم أبناء حرف الإسلام وهذا فهم سياد أشد منه عليهم مع أمريكا والغرب ما وجههم أبغاني بمثل ما وجههم سياد بشدة عجيبة. الناس يعارسون عن الحجم السلام حجبة منظمة قبل الشيخية وأكثر من 60 إلى 70% من أبناء الحركة الإسلامية عن الشيخ الإسلام المنظم الذي يعمل فيها حجبة يارنها بالأمريكا رفضت في صادق الإسلام جاءه السفير الباكستاني السفير الباكستاني مكت معه حوالي ثمان ساعة ويحاول يقنعه ويحاول يتسلط حكمة ياه بأي طريقة قالوا أنا لا أستطيع أنا ما أخبر إذن من المجلد الشورى قالوا بسيط احنا منتظر في المجلد الشورى ها؟ اتصل اجمعوهم ات يا باكستان جمع مجلس الشرط قالوا يا جماعة حتمة ريجان طارق قبل حتمة ريجان تسمحونه؟ قالوا والله يسوا يا ايه الظروف؟ ونحن نسمح له ان يتصرف بحظل الله أكبر نسمح له ان يتصرف بحظل اتصلوا من باكستان ما يبطلت رأتا بعد الاجتماع يا كفير باكستان كل حكمتان من المجلس الشرطة وضع جاء فرحان هاتفك قال له خلاص البال الحمد لله انه سمح لكم سمح لك ان تتصرف بحريه لما وضعت الكرني ولم يلق اي منكس قال لن اقابل ريده الله اكبر في كثير في باكستان انا ايه نتابع القضيه لا ايامكم من عليها ثلاث ايام اتصالات قائمة بين امريكا وبين باكتبتان اتجمع مجلس الشورى الافغاني تلمت عليه مجلس الاتحاد يا جماعة بتسمحوا لحكمة يارئي قابل بيجان قال والله هو يرى الظروف ويتصبح نحن لا مانع عنها اتصرفين لما جاء الخبر جاء هذا فرحان قال انا لن اصابل بيجان هذا بل قال انت ما بيسكر مجنون قالوا لي جان هذا دقه الارض بدا في انماليكا ورئيس الجمهوريه على قائمتي ويريد مقابلته واخرها ويريد مقابلته هو بنبلي عند الضبط قال نعم ارض نعم ارض واذا اصررت ساغادر امريكا كان معي صديق الراحل قل لهم محمد ياسر قل لي ايوه يا حكمه, يا حكمة. دي دارك يا حكمتك هذه ستحرقك الى الابد وستحرقنا وانا الله الله اتق الله له إياك إياك شكرا إيا فشد على عبد الرحيم فتذبت تعرفون إن هذا لي عندما جاءه سنة المرافض وقال لك راح كتب رسالة وأسلها مع شوف العجلة الإسلامية اسمها مورين مورين ريجان وأنا علمت هذا من منذوب حكمة يار في أمريكا. ما كان حكمة يار حدثني فجئت كثلي صحيحة مثلت رجان مع المسلس رسالة فقال لها فعندما جاءت الرسالة بمع البنت قالت قالوا بل في إيرك لها البنت مثل غير قال لها فارتو ماي فاثر is waiting you tonight عند وقت اغبون قبرك في قصر العابد في البيت العابد مهاجر I have appointment with مهاجرين اميدان الله لا اقلها انا عندي موعد والله مع المهاجرين الابرانتي انديانا ولا استطيع ان اترك الموعد قررها بمقابله ريجان وقضا ليلته مع المهاجرين الابراح نعم أمريكا ما رأت نمازد مثل هؤلاء اللي مازد مثل هؤلاء اللي مازد ورأت ورأت حكام المسلمين هؤلاء أصحاب الكراسي اللي بيكليف ورأت مرسوف مع الكورتي هؤلاء رأت الواحد منهم يربط يقابل وزير الاسفاردية على تلم الضائر وزيخ أي خاتم رئيس جمهورية أو ملك تقابل مدير الخارجيه على سلم الطائره وزير مقابل وزير الملك حسين وقف انا سلم الطائره تبع ايه تبع تيشيا ف المهم اكون هذي نماذك مطلع مرات هاذا يونس خالق يقول له احمد شاهد يقول احمد شاهد يقول والله هذه المواقف هذه احمد شاهد يقوله. لا يكفرها احد احمد شاهد قال مع الامريكان مع اقراض كبار باكثانيون وما الى ذلك وبدأ أرمي قص يتكلم عن الدولة الدولة الحيادية توقفوا هل أنتم بأي دين وبأي مذهب وبأي قانون وبأي عقل وبأي منطف تريدون أن تقصدوا علينا دولة لا نريدها أنتم عندما خردتم البيتنا هل خردتم دولة على بيتنا؟ قال له يا أرمكس والله لو التقط السماء على الأرض لن نقبل بدورة الحيانية واحد عنده سبين ثانية كياب عندما جاء هذا الامريكي شرب شرب قال للباكستانيين قال لهم أنا بجأة <تصفيق> فأضربه قال له الجنرال الباكستاني قال له فتصبح مشكلة دولية أي كاتب في السفارة يتعرض له وحدث مشكلة دولية فريد أن تتضرب وديره هو مبعوث للجان هذا س... يعني, س... يعني نحن فنقع في مشكلة كبيرة نحن الباكستانيين الذي نجمع لها كلها قال له كما أقول ربما هذا كئ الكلام مع الفيلم وصد اللي هذا اللي كان يلفتوا فيهم كل هذا لا مش كبر شيء اعلى منه المهم المهم قال له قال له أنتم الامريكان أحبث الشعب مجرمون مصاصي دماغ باكستاني ما تجري ما تجري ترجم ما تجري ترجم قالوا أنتم كنتم على دماغ شعب أنتم تتكرون الإسلام المسلمين كل محاولاتكم هذه لتحرمونا مثل مريض هادنا وتمنع قيام دولة اسلاميه لانكم تكرهون قيام, لا <تصفيق> <تصفيق> لا قيام دولة اسلاميه هذاك الباكستان صار اي الكلمات قالوا لا ليش هكذا اي هو يحكي بالانجليزي نعم هذاك لما وجد هذا المواجه من سياس قالوا لا احنا بنحب قيام دولة اسلاميه مين مندوب المندوب لا اله الا الله اظنته ها؟ المهم المهم المهم ايش المهم قصده؟ الواحد يعني ما رات لنا في من هؤلاء الكل امريكا اصلا أف... مجرم حكومه مجرمه اغضبت الشعوب بريفان جاء منذوب البي بي سي ليه سيئ قال, قال له هل عندك شيء تضيعه من صوت من بي بي سي قال له تضيع ما أقوله لك قال نعم قال له سجئ إن إذاعة البي بي سي تقص في خندق الكفر تقاتلنا قال له لا لا, لا أنشر هذا قال له بتنشره ولا بتشره فلما هددوا في نشروا كفاكات جلال. هذا المراسل اللي من اسلام اباد فهم ما رأوا. ما رأوا بيجي. ما ديت ما راى واللي جاني خاصه من يمبرو رجاء انتهى ضاعره اسمه هذا اللي جاء هذا غير مكتشف على شبابي جن ايده ف يضغط على ضياط وياخذ ياخذ صلاحيات شيء وبدأ يستحف خطى ضياء الحق على المعاهدة جنيه وضياء الحق بها يرد وافتعان للدول العربية والغربي ما الى ذلك هتوضط على ضياء الحق وضياء الحق واضح أمام العالم كله واخيرا فعندهما رأت هذه العناصر متصلبة أمامه ورأى الحق واقف بجانبه واقفة صلبة قوية أولاً لابد من محاولة إيقاف الجهاز أنه بدأ يأثر في العالم كله ثانياً لا بد من تصفيه هذه العناصر الثمينه ايقاف ايقاف الجهاد كيف اغلاق الحدود بشكل بمعاهده دوليه وقعت في بعد ان وقف وحيدا امام العالم الكلي لكن في نفسه ان لا يظل خلفي عدو وان يثبت تأخذ اللحظة بجانب هذا البيئة حاولوا يغطال حاولوا أن يغطالوا القادم قادمة حكمتها حكمتها عدة مرات حاولوا يغطل وضعوا له في السيارة السيارة متفجرة تعرف من السيارة وتذهب على الرومات كنترون تنفج من بعيد مرت سيارة حكمة ياس على الأذران من بعيد انفجروا في السيارة سيارة المتفجرات الله عز وجل ساق في نفس اللحظة باص جاء بين سيارة المتفجرات بين سيارة المتفجرات الله المتفجر. أكبر فانقتل مجموعة من الذين في الباص وجرحت حكمة وسيارته وصيبت بشضايا كثيرة سياس مر في اسلام امبارح حاول يخطبه شفنا ممكن اعيشه اجي من مع ذلك ورفض سياس الاجتماع ولذلك يعني هذيك اليوم جاء خطب جاء له لحكمه الله ان دار طبعا الاهل بشور بشتون يحبونا ايقاعد دشراشوت اكلامه بعدين قال لي اليوم يجب ان تغادر من منزلك هنا القطار لا تفرك بيتي راح شكرا طيب فجاه السياس وضعوا المتفجرات بجانب المكتبه انفجر انفجرت وهدمت جزء بسيط من المضمع حكمة يار صار انفجار كبير مرة ثانية فقالت هذا دمر الأسفل لماذا؟ ما في حل إلا تفتيح هؤلاء الشباب تفتيحهم ما في حل الآن مصير ثاني ما بعد الدول الغربيه قدت مؤنته انها جاءت ب جديد واطمئنه انه بيتحقق معاهد والمعاهد ممنوع ان يكون هنالك مخاجن دخيره ممنوع ان يكون معسكرات تدريب في باكستان ممنوع الحق اعطى وعم لما يجي الامريكان الامم المتحده فتشوا الى ذلك حطوا لكم كمخيمي فيها مهاجرين ها؟ أقولوا هذا مخيم مهاجرين معاشكر فده المخيم مهاجرين والمخزن السلاح قفلوا مضبوط أجيبوا الأمريكا والأمم المتحدة ومجلس الأمم يصلى على خيام المهاجرين جونيجو قال له إن لم تنتظ بنود المعاهدة فأضحوا كدولية وسأقدم تقرير للأمم المتحدة أنك أنت لا تريد أن تنفذهم معهم قالوا ما شو رأس ملأ هل في بيت فراحوا على مجلس الشورة وصاروا يطلبوا مطالب وما إلى ذلك قالوا هم أنتم على حدودكم يلا لا مجلس شورة قالوا له في غياب هذا في غياب جونيجو رئيس الوضواء قال انه احطه انك معجود خلق التاسي القضي انا دخليه فكرت انه اقبليه ببيته نعم فعلا طردهم حل ما جو هذا وقال لجونيجو انت معجود خليك تيديه وعاد المسك مسك البلد ووضع الجنرال فضل الحق مسؤول عن الحدود فرحاً من بيشاور إلى كريمانجل وهذا فضل حياته من مع الأبغان <تصفيق> نعم لا ندري والله بس الحق يحبه وهو يحب بياء الحق وهذا يقول لك أنا عمل السيئات كثيرة جداً في حياتي وأرجو الله أن يغسرني بحبي لهذه هذه الأبغان أعطى أوامر تسهتلوا للأبواني مستطع كانت تجديدات شديدة علينا علينا من يوم ما جاء الحق ان كلهم عرب خلص العرب قد يكي تعيي ويمشي نمشي فوق الجبال حتى نستطيع انه نمشي فالسلام هو رأيس بعد هذا الجهاندير كان الرئيس الوزراء بيساور جهاندير خان ف... اول قرار عصر ضياء الحق في نبت الليلة كل القضية من كان الجهاد الاغوان عيّاً طبل الحق رئيس الزراع بيش وهذا فضل الحق رجل قوية عسكري الجميرال هو اللي من الجنة الذي اضراك فيه واحد اهل من اهل كوهات في اجتماع عام شوقفوا شكا على المهاجرين الاغوان انهم نشروا الفوضى نشروا الفاقر نشروا في بلدنا أكلوا خيراتنا رفعوا الأجراء رفعوا الأسعار قال له إن المهاجرين الأفغان يحمون عرض امرأته اذكر عضية الحكومة الحدود مفتوحة وكأني لا يجد لا يجد اتفاقية أبدا نحن كنا خائفين جدا بعد اتفاقية جنيه أن تغلق علينا المنافق والحديد الله عز وجل فتح علينا أبواب ما كنا نعلمها بل ستسهلت الأمور بعد معاذ الجنين فلما متت كان لابد إما من انكلاب عذكري وإما منك وكنت أتوقع أن الانكلاب العذكري بعيد ليه لأن بياء الحق ومحبوب وبياء الحق رجل أظنهم من أسلحة مسلم وقد شهد لي من واحد أنه يقوم الليل يعني. ويعرف أهل الحرمين أن العسر الأوافر